إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون ايان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين